وَاَخْرَجَ نُورُ فَرْقٍ وَقَوْلَ مَا مَعَ عَلَيَّ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ تَخِرُّ مِنْ أَن إِنْ تَخَرُّ إِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَوَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فيه عذاب يخزيج ويحل عليه عذاب مكيم حتى إذا جاء أمرنا وفارث النور قل نحمل فيها من زوجين اثنين و أهلك إلا من سبق إلا أهلك